ولا شيء فسنكتبه للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتقون يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحيل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخفافيش ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا والذي أزل معه أولئكهم المفلحون قل يا أيها الناس 117. رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت 119. بالله ورسوله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 قِيَامٌ فِيهِ يَعْدِلُونَ